فقد كان لسبئ في مسكنه الآية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعلموا فأرسلنا يأكل روا شيء وكل قمط واكل وشيء من سدر قليل ذلك جزاءنا بما فطر وهل نجا من الا الكفور وجعلنا بينهم مدين ذكر التي باركنا فيها قرى اللهره وقدرنا فيها الشين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 لا نره عليهم من سلطان الا لمن علم من يؤمن بالاخره ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حديد قل ادعوا الذين جعلتم من دون الله لا يملكون مشطالا ذره لا يملكون مشطالا ذره في السماء